يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَذْكُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِن دنيعا فان الله لغني حميد الم ياتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم فردوا أيديهم في أحوالهم وقالوا إنك فرعان وقالوا إنك فرعان بما أرسلت به وإن على في شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أدل مسمى قالوا إن أنتم إلا بثم مثلنا تريدون أن تخدونا تريدون أن تخدونا عما كان يعبد آباؤنا فأعطنا بسلطان مبين